غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. هل أتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع